بالدمعة في, في أيامي عزي يولوح والرق مجروح على قاضي أنا شهر المحرّة أنا مشعر أساوها أنا قصة عذاب وثواساني قلبك صدحت سمعي ناتبه كتب الله الثضاء من يهل إهلال عاشر يبتد وياك النحيب بالألم تحيي الشعائر كلها الأحسان الغريب تحت أعواد المنابر تجلسوا دمعك صبيب كل شي معناً حسره ظاهر عل بالغبره تري في مشعر وحجما حر تمر الليالي الباه في كربلا دم هاجره ودمه سما دار وحيس جبريل نزال وحياه وذا شفت بعزاك انت بحزنت حياه نهر الدم ما ينشاف لا محب كتب الله الثوال شعل المحرقه انا مشعر اسواها انا قصه عنك بثواصلك الدام بنا تنحسب ضمن الخدم الفرات يسيل دم تحترق بيك الخيام كل مضيف بطار ذكرى للحزن ناشر علام ما تمحز انت بجوت وانت العن يزيد بصوت شارك أجر واروى ذكر بالجنة ابن بيوت نواعي اليوم على المظلوم ترددها وأمي حسين خدمتي حسين تعاهدنا عهد الفاطم أمه ولكل اللي خدمة كتب الله الثوار من الدمعة في الدمعة في أيامي عزلية ودور تضمت روح على قاضي أنا شهر المحرم الشعور اساها انا قصه علا وثواصلك القلب صدح كل الناس دبحسان والسواد بكل شارع وجه الدنيا حزين هل علاقا وياه تبقى عن وعي وحب ويقين وللحشر ما تمنع عقده والعصابه بكل جبين حتى السما متردمه بمصيبه يومه جد فجأ حين السما أخبار والوما حنار روحا باسج روحا وجموري يالغال جعل خدده على خد دع وجلسين حاب وصل بكل نحيبا ومن نادب حبيبك كتب الله الثواء الدمعة في الدمعة في أيامي عزية ودوح تضبت على قاضي أنا شهر المحرم اشعر اساوها انا قصة عذاب وثواسان كالبه صدح بسمع كتب الله الثواب